وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَوْمَ يَدْعُسُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد.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 Wahai jangan kau hidupkan apa yang tidak dihidupkan oleh Allah, dan mereka berkata dalam hati mereka: Jika Allah tidak menghukum kita atas تناجيتم فلا تتناجو بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجو بالبر والتقوى والتق الله الذي إليه تحشرون إن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 أشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأطيعوا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.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 استحوذ عليهم الشيطان فانسأهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحبون عدون الله ورسوله لائك في الأذلين كتب الله لأغلبنا ورسولي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسولهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولاً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 فَإِذَا اللَّهُ هُوَ الْمُفْلِحُونَ